uzun qanchalar istiyoqmand ekanlarini tushunib yetişimiz va ulardan o'rnak olishimiz kerak. Hazrati Muozi ibn Jabal radhiyallohu anhu ning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bu borada qilgan iltimoslariga nazar soling. Ey Allohning rasuli, menga meni jannatga kiritadigan va dozoqdan uzoqlashtiradigan amalning xabarini bering. Demak Maqsad nima qilib bo'lsa ham jannatga kirish emas. Maqsad jannatga dozoqdan uzoqlashgan holda unga yaqinlashmay turib kirish. Bugungi kislardan ba'zilari esa falon ishni qilsa jannatga kirar ekan, biz ham qilganmiz deb umrida bir marta id namoziga borib qo'ygani yoki shunga o'xshash bir narsani aytadilar. To'g'ri Ushaqringan şey ish uchun ma'lum muddat jannat mukofoti bo'lishi mumkin. Ammo tarq qiringan har bir farz yoki vojib uchun o'qilmagan har bir rakat namaz, tutilmagan har bir lahza roza, berilmagan har bir tayan zakot uchun qanchadan qancha do'zoqda yotish ham bor deilsa, e'tibor bermaydilar. Bu ota mas'uliyatsizlik, Allohning dinini pisand qilmaslikdir. Asli de mumun musulman bende cennetki ertuvucu her bir amalni kiçik demezten qishi Dozaqkı ertuvchi her bir narəden qoishi kerak çünkü cennetga ki kirib dozaqtan uzaqlasib qolish Peygamber sallallahu Aleyhi vealam ushbu hadisi ərifda etgandardik buyuk lekin Allah müyassar qirganlller uchun asan iştir. Aleydi bu hadisə zikri kelgan, Ota muhim ishlarni birma bir mebir korup çıkaydik. insonni insanını kiritib kıritip, uzoqlashtiradigan uzaklaştıradikan işlerdir. Adol digiler, sahtlarım ve safka ulansın. Allah ekber, Allah ekber, Allah Ashhadu an la ilahe illallah, ashhadu an la ilahe illallah, illallah,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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا يَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَ حَمَلَ وَمَنْ اَدْرَكَ مَلْعَقَبَهُ فَالْكُرْقَبَهُ أَوْ إِطْعَام أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا غَامِقَرَبَ مِسك ذَمَت ذابًا ثمُ كََ مِن الذيينَ آممَنُ وَتَوى صَو بِ الصَابرِ وَتَوى صَو بالِالمَرحَمَ ألائِكَ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر سمع الله لمن حمده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون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 الله اكبر الله الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 تراوه نموزا الله اكبر سبحانك تبارك اسمك الحمد لله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 ربحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هو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 فإذا جاء وعد الاخرة ليسو وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا وليدخل المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تبيرا عسى ربكم ان يرحمكم عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم ما للكافرين حصيرا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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إ كََ عبُضُ وَإ كََْستَعين إِهدِنَ الصِراطَمُسْْتَقِيمَ صِاقَ الذيينَ أَن عَمْتَ عَلَيهِم وَإرِمَوْضُو بِعَلَهِم وَإِرِ المَغْضُ وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَأَيَتَيْنِ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 مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى وما كنا ان ابعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مطرح فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذبوما مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نمد هؤلاء مِّنْ دُهَٰٓؤُلَاءِ وَهَٰٓؤُلَاءِ مِن عَقِبِ وما كان عطاء ربك محذوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذبوما مخذولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَلَا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كَمَا رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا ربكم اعلم بما في اِن تَكُونوا صالِحين فإِنَّهُ كانَ لِلأَوَّابين غَفوراً وَأَتي ذَلِكَ القُرباه حَقّاً وَالمِسْكِين وَابنَ السَّبيل وَلا تُبَذِّر تَبذيرا إِنَّ المُبَذِّرين كانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطين وَأَنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كَفُورٌ وَإِنْ مَنَعْتَ عَنْهُمْ مُبْتَغَا رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قولاً ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مغلوبا من محصور ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء وينقصه لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم وانياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وسائا سبيلا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 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه وعند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْلِفَ الْقَافِيَةَ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسَاقَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا الله أكبر سمع الله لمن حامده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه وَلَئِن كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِثَ غَرًا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ وَلَا تَعْقِلُونَ تَسْبِيحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا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 وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَ عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ Из ястмиъуну илайка ва из хум маджиъа из яқулуз золимун из яқулуз золимун ин таттабиъуна илля ражулан انظر كيف ضربوا لك الأنثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا ايذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكل عبادي يقول التي هي أحسن inna ash-shaytana yanzaghu baynahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubeena إن يشأ يرحمكم أو إن وَمَا يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وَأَتَيْنَا دَاوُودَ ذَكْرًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله أكبر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 غَيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِّينَ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَصَدُّوا عَنْهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ فَإِنَّ جَهَنَّمَ نَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّفْزُورًا وَاسْتَفْتِ وَاسْتَفْسِ مِنْ اسْتِطَاعَةٍ مِّنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجِلِ وَأَجِلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا رب وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْدِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا, لتبتغوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 غير المرضوب عليهم ولا الضالين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَبْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَيُرسلَ عَلَيكُمْ طَاصِِ فَ مِنَ الرّح فَيُغرقَكُم بِمَاكَثَرْْتُم ثمَُّ ل تَجدِوا ثمَُّ لا تَجدِوا لَكُ م عَلَنَ بِه تَبعَ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 يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُمَّةٍ بِإِمَامِهِنْ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِنْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ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 أَلَوَلَّى أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَذَاقَنَّكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْمَ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ ثَُّ لا تَجِ لََ عَلَنَ نَصيرَ وَإِن كَادُ ل يَسْتَفِي الزُونَكَ مِنَأَرضُِخْرِجُكَ مِنهَا وَإِذَ الل يَبَثونَ خِلَ فَكَ إِلَّ قَلل الللهَُ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 Allaho akbar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 وَقُرْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ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 نَحْنُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا أَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ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 ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِنَّ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنْ نَفَضْلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا اللَّهُمَّ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به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 تَتَفَجَّرُ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَأُنْزِلَ تَسْكِينَةً مِنَ السَّمَاءِ أَن كَمَا زُعِمَتْ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي أَوْ تأتي أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه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 قُل لَو كَانَ فِى الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ طُمَئْنِينَ لنزلنا, لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا الله أكبر سمع الله لِمَنْ حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الطالين ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا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 قُل لو انتم تملكون خزائن رحمتي ربي لا امسكتم اذا امسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَنْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقُ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بينات اسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون انني فقال له فرعون انني لا اظنك يا موسى مسحرا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَهَا هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ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 يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا الله أكبر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 غَيْرِ النَّارِ بِعَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ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 Allahu Akbar السلام عليكم, ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت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 سُبْحَانَ ٱلَّذِى قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ ٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلرُّوحِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ نَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ نَسْأَلُكَ ٱلْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النار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 مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا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 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَ لَا يَأتونَ عَلَيهِم بِسُلقانان بَيين سَمَن أَظْلَمُ مَِّ نِفْتَرَ عَ اللَِّ كَذِبَ سَمَن أَظلَمُ مَِّ نِفْتَرَ عَ اللَِّ كَذِبَاء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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا الله أكبر سمع الله لمن حمده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 ولين وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لَوِ الْطَّلَعَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ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 لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلِيٍّ بُنْيَانَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ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 يَقُولُونَ ثَلاثَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ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 اللهم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت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 كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا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 وَضْرِبَ لَهُ مَثَلَر الرَّجُ لَْنِ جَعَناالِأَحَدِهِ مَا جَّتَينِ مِنْ أَعْنابِ وَحَفَفْناهُ مَا بِنَخل وَحَفَفْنَاءُ مَا بَِخْلِم وَجَعَنابَنَهُ مَا زَرّاب كِْلتَ الجتَين آتَت أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلم مِنهُ شَيئاب وَفَجَّر النَّ خِلََا لَهُ مَ نَهَرَ وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْْئَو وَفَجَّر النَااخِلََا لَهُ مَ نَهَرَ وَكَانانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِدِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَ أَكْثَرُ مِنْ كَمَالَ وَأَعَّونَفَرَاق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 أَو يُصِبْ بِحَمَاوٍ هَاوِرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنَفَقَ فِيهَا وأحيط بثمره فَأَصْبَحَ يُقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وأصبح يُقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية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 هو خير ثوابا وخير عقوبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَنثُرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِم ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون نادوا شركاء الذين نزعتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 وَمَا مَنَ عَ سَأَ يُؤمنِنُوا إِذْجَأَهُمُ الْهدَائِلَّ وَماَا مَنَ عََّ سَأي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 وَمَا مَنَعَ سَأ يُؤمنِنُوا إِذ جَأَهُمهدَ وَيَسْتَغْفِرُ رََّهُم إِللاا أَنْ تَأتِيَهُم إِللاا أَنْ تَأتَهُم سَُّةُ الأوَلينَ أَو يَأتِيَهُم العذاَُ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 فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون Wala an tum a bidu nama a budu wala anna a bidu ma a batu wala دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه ملكه سبحانه ملكه رب, ملك رب الملائكة والرحمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة اللهم جعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار اللهم جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحيم